وعلى آله الطيبين وأصحابه الغُرِّ الميامين ما اتصلت عينٌ بنظر ووعَت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أقبل الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة قبل أن يهاجر وكانت قريش تؤذيه عليه الصلاة والسلام بأنواع الإيذاء فأقبلوا واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ من الليالي في ظلمة الليل في خفيةٍ من قريش وهم يعلمون أن الناس يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام وأن قريشاً وهي أعمامه وقرابته يؤذونه بأشد أنواع الإيذاء فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعةً عظيمةً عميقة من ذلك أن يؤمنوا بالله تعالى ويذروا ما كان يعبد آباؤهم الأولون وأن يمنعوه كما يمنعون أبناءهم وأنفسهم وأزواجهم ثم قالوا له يا رسول الله فإنا قاطعون حبالا كنا واصلوها لأجلك وإنا محاربون الناس جميعا لأجلك فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا إذا آمنا وقد أعرض الناس عن الإيمان وأسلمنا وقد أعرض الناس عن الإسلام وبايعنا وقد أعرض الناس عن البيعة وأحسننا إليك وآويناك وقد أعرض الناس عنك يا رسول الله إذا قاتلنا دونك وسكبنا دماءنا وبدلنا أموالنا وفارقنا ديارنا فماذا تعطينا يا رسول الله فما لنا يا رسول الله قال لكم الجنة لكم الجنة نقطة انتهى لكم الجنة قالوا ربح البيع أبا القاسم لا نقيل ولا نستقيل لا نقيل ولا نستقيل كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم منذ أن يقبلوا للدخول في الإسلام مملوئة بالشوق إلى تلك الدار الآخرة مملوئة بالشوق إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها بل إنه عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل من الناس خذ أعطي هذا اليتيم تلك النخلة لما اختلف رجل مع يتيم على نخلة في بستان في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل أعطي اليتيم هذه النخلة تنازل بها له فأبى فأب الرجل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة وإذا الرجل غلب عليه حبه لبستانه فقال لا يا رسول الله فقام أبو الدحداح قال يا رسول الله إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لهذا اليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال أبو الدحداح لهذا الرجل هل تعرف بستاني الفلاني بستان الذي فيه كذا وكذا من النخيل والأشجار قال نعم قال هو لك كله بهذه النخلة بعنيها فباعه الرجل نخلة واحدة ببستان كامل ثم مضى أبو الدحداح إلى بستانه وحرك الباب ونادى زوجته وأبناءه وقال اخرجوا فقد بعت البستان بنخرة في الجنة هكذا كانت قلوبهم أيها الناس تتعلق بتلك الدار التي قال الله تعالى فيها والله يدعو إلى دار السلام الله يدعون إلى أن ندخل تلك الجنة التي زينها الله تعالى لعباده وقال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكر الله تعالى الجنة في كتابه في أربعين موضعا زينها الله تعالى لعفاده ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وذكرها كثيرا وحرَّصهم عليها وحدَّثهم عنها وعلَّق قلوبهم بها وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إن موسى عليه السلام سأل ربه حتى الأنبياء السابقون تعلَّقت قلوبهم بها سأل ربه قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة فقال الله تعالى ذاك رجل يأتي إلى الجنة بعدما نزل الناس منازلهم فإذا دخلها خيل إليه أنها امتلأت بالناس فيقول يا رب تدخلني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول الله تعالى له يا عبدي أما يرضيك أن أعطيك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا قال رضيت يا ربي أعظم ملك منذ أن خلقت الدنيا إلى قيام الساعة يكون لي مثل ملكه في قصوره وأرائكه وما له من نعيم نعم فيقول الله تعالى له هذا لك ومثله معه فيقول رضيت ربي يعني هذا الملك لك مضاعفا باثنين فيقول الله ومثله, ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعاف فيقول العبد رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت عينك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك قال موسى يا رب فما أعظمهم منزله إن كان هذا هو أدناهم وما فيهم دنيء إذ ليس في الجنات من نقصان يا ربي إذا كان هذا أدناهم فما أعظمهم منزلة فيقول الله تعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تسمع أذن ولم تر عين ولم يخطر على قلبي بشر صلى الله عليه وسلم يجعلنا وياكم من أهلها أولئك الذين لا يذكر نعيمهم حتى يرونه بأعينهم اولئك الذين لا يفشى سرهم بل هو مخبأ لهم عند ربهم اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر هذه الجنه زينها الله تعالى لعباده واذا اقبلوا اليها واذا لها ثمانيه ابواب هذا باب الريان يدخل منه الصائمون وهذا بابٌ يدخل منه أهلُ الجهاد وهذا باب يدخل منه أهلُ البرِّ بالوالدين وهذا بابٌ يدخل منه أهلُ القيام وأهلُ القرآن لها ثمانيةُ أبواب بين مصرَعي الباب الواحد بين جهتي حافتي الباب الواحد مسيرةُ أربعينَ سنة من سعة هذه الأبواب قال عليه الصلاة والسلام ولا وليأتين عليه يوم وهو مكتظ مع سعة الباب الواحد مسيرة أربعين سنة إلا أنه مع ازحام المؤمنين لدخولها يكون مكتظا بذحامهم. إذا دخلها أهلها قل لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد. وأي استقبال أجمل من هذا الاستقبال ويقال عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فيقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وعدنا إن صلينا بالجنة فصدقنا وعدنا إن قمنا إن صمنا إن بررنا إن صبرنا إن غضضنا أبصارنا إن ابتعدنا عن الحرام الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة, الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فإذا دخلوها قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأعرف في الدنيا بمساكنكم وأزواجكم من أهل الجنة بمساكنهم وأزواجهم يدخل إلى الجنة وهو يعرف أين موضع بيته يمشي إلى بيته كما أنه في الدنيا يعرف موضع بيته فيسير إليه فكذلك هو إذا دخل الجنة ما يحتاج أن يسأل أين بيتي وأين داري وأين قصري وإنما هو يعرفه كما يعرفه في الدنيا فما قال الله تعالى ويدخلهم الجنة عرف هذا ثم ينظرون إلى أشجارها وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب وينظرون إلى بنائها وإذا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وينظرون إلى أشجارٍ عظام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عامٍ لا يقطعها لا يقطعها وفي الجنة خيمةٌ للمؤمن من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً وطولها في السماء ستون ميلاً للمؤمن في جوانبها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا لؤلؤة يسكن في لؤلؤة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا في الجنة سأل الله تعالى الولد قال يا رب إني أشتهي الولد فيأذن الله تعالى له بذلك فإذا أذن الله تعالى له بهذا كان حمله وولادته وسنه وشبابه في طرفة عيد هذا من نعيمها وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأل ربه الزرع يا ربي أنا أريد أن أزرع فيقول الله تعالى له يا ابن آدم ألست فيما تشتهي؟ ألست فيما تشتهي؟ قال بلى يا ربي ولكني أحب الزرع فيأذن الله تعالى له بذلك فيبادر الطرف نباته واستواؤه واشتداده فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم ما يحتاج أن ينتظر كما ينتظر في الدنيا لا وإنما خلال وقت يثير وإذا بهذا الزرع مكتمل بين يديه وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنعيم من آخر فقال إن الرجل لينظر إلى الطائر يطير في السماء فيشتهي يشتهي أن يأكله وإذا هو بين يديه مشويا ولما قرأ محمد بن المنكدر قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا قال إن العبد المؤمن يكون على سريره في الجنة فينظر إلى السمر فيشتهي فيمد يده إليها يمد يده إليها فيذنو ذلك الغصن حتى تقع الثمرة التي يريد في يده فيقبضها ثم يعود الغصن إلى مكانه وينبت مكانها مثلها وذلك قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا وهو قول الله تعالى قطوفها دانيا أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون وإنما أثر ذلك الطعام والشراب رشح رشح عرق بريح المثل يخرج من أجسادهم وإذا دخلوا الجنة وتنعموا فيها اشتاق بعضهم إلى أهله وأولاده فيزورهم ويقول الله تعالى ممتنًّا عليهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إذا كان الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة إذا كان عابدا صالحا وكان في مرتبة عالية فإن الله تعالى يرفع أهله الذين كانوا في مراتب أدنى منه يلحقهم الله تعالى به في أعالي الجنان حتى يأنس بذلك أعظم وأعظم وأهل الجنة يذهبون لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحب أمته ودعا لهم واشتاق إليهم قال عليه الصلاة والسلام يوما وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وما له فيذهب أهل الجنة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرونه نراه ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء أحببناه ولم نراه في الدنيا فنسأل الله أن نراه في الجنة نرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الذين أحببناهم واقتدينا بهم ونحن لم نرهم فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته ويقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وبينما أهل الجنة في الجنة إذ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يتحدث أهل الجنة بعدما رأوا النعيم المقيم يقول أحدهم كان لي صديق في الدنيا يقول هل أنت مصدق أن هناك آخرة هل أنت مصدق أن هناك جنة ونار استمسع بما ترى من شهوات ليس هناك جنة ولا نار افعل كما نفعل ونم عن صلاتك وقع فيما تريد من الشهوات كان لي قرين صديق يقول لي هذا الكلام قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مرجوعون قال هل أنتم مطلعون أنت لا تراه في الجنة إذن هو هناك فاطلع فرآه في سواء الجحيم في أصلها في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين كت أن أصدقك وأن تفسدني أنت صاحب سوء إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لكنت معك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم هذه النجات من النار هي الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا, لمثل هذا فليعمل العاملون إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويقال لأهل النار خلود فلا موت وأعظم نعيم أهل الجنة نعيم رؤية ربهم سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة بينما هم في الجنة إذ قال الله تعالى لهم يا أهل الجنة هل أزيدكم إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا يا ربنا فما تعطينا يعني ما تعطينا أكثر ونحن فيما اشتهت أنفسنا فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما دام ينظرون إلى وجه ربهم جل وعلا وفي الجنة سوق يقبل إليه أهل الجنة يقبلون وإذا تلال من المسك وتلال من الجوهر وتلال من الياقوت يجلسون على ما شاء منها وينصب لربنا جل وعلا كرسي ثم يكون قربهم من ربهم كقربهم من الخطيب في يوم الجمعة كتقدمهم إلى التقدم في خطبة الجمعة في الحضور المبكر كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ويدني الله أحدهم فيقول له يا عبد أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول نعم أذكر, يا ربي أذكر يا ربي فيقول وتذكر يوم كذا لما فعلت كذا وكذا قال نعم يا ربي أذكر يا ربي أذكر يا ربي ألم تغفرها لي فيقول الله تعالى بمغفرتي أدخلتك الجنة ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول ربي أما من أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيقول مغفرة التي قد جنبتك لضى الجحيم وأدخلتك جناني ثم تمر بهم في ذلك السوق سحابه فتمطر عليهم ما شاء وتهب عليهم ريح ما شموا أجمل ولا أطيب ولا ألذ ولا أعبق من ريحها ثم يعودون إلى أهليهم فيقول أهلوهم والله لقد ازددتم جمالا بعدنا فيقولون وما لنا ألا نزداد جمالا وقد لقينا ربنا وَمَا لَنَا أَلَّا نَزْدَادَ جَمَالًا وَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا أخيراً أيها المسلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك يعني أن الذي يريد أن يعمل للجنة فالعمل إليها يسير وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غُرِسَت له نَخِرةٌ في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتي عشرة ركعةٍ في يوم بنى الله له بيتا في الجنة أن يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعاتٍ قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الذي يحافظ على السنن الرواتب بنا الله له بيتاً في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات والقطات نوع من الطير إذا أراد أن يبيض حفر حفرة يسير بعض فيها فمن بنى مسجدا ولو صغيرا بن الله له بيتا في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا خبر الجنة وما أعد الله فيها سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ولدينا ولديكم من أهلها قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجي العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 اللهم اغفر لنا ولي آبائنا و أمهاتنا واحسن لنا ولهم الخاتمة والعاقبة يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ك أهلنا في بلاد اليمن اللهم اصلح أحوالهم اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم وكفنا شرَّ الأشرار وكيد الفوجار وشرَّ ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم واحمنا واحفظنا من كل سوءٍ وبليلٍّة يا رب العالمين يا حيو، يا قيوم اللهم احفظ اهلنا في بلاد الشام وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولي امرنا ولي لما تحب وترضى اللهم خد بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاه امر المسلمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين